بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أن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 ولولا nkatabello, كتب الله عليهم nkatabahum, fidunya, في الدنيا ولهم في nkatabahum, fidunya, fidunya, fidunya, شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على مصونها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا a اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ lóhna, أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ lóhna, وَلَا lóhna, وَلَكِنَّ اللَّهَ a lóhna, a lóhna, a lóhna, عَلَى lóhna, a lóhna, ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله, فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَدَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْرِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا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 رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا, ربنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم نكاذبون لئن innuchri لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن júle, júle, júle, ثم لا ينصرون júle, júle, júle, في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لَئِنْ قَاطَنُونكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جميعا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 itt الله, gulána, نفس ما قدمت gulána, a الله, a الله a gulána, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ponton, اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ a ponton, هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي a النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنة هم ti humunfa, a ti humunfa, a ti humunfa, a ti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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور